بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفو زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجمال الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس